book 2 28 28 28 فوتوا اوفواكفان في الفندق شكاوا في الفندق شكاوا Душата неработи. работи. А душ лаямал. А душ лаямал. Топлата вода не тече. Ле южеду ме унсахен. Ле южед ма сахен. Можете ли да отстраните повредата? А юмкинукум. Антукалифу ахадан. Ли услеха. أيمكنكم أي أن تكلفوا أحدا يصلحها؟ في غرفتي نعم لا يوجد تليفون في الغرفة. لا يوجد تليفون في الغرفة. في غرفتي لا يوجد تلفزيون في الغرفة. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. ستاياتا نياما لا يوجد بالكون شرفة للغرفة لا يوجد للغرفة ستاياتا الغرفة صاخبة الغرفة صاخبة ستاياتا يتورديه الغرفة صغيرة جدا الغرفة صغير جدا استة فر الغرفة معمة جدا الغرفة معة جدانة نربي التدفئة لا تعمل تدفة لا تعمل لمكة نربي المكيف لا يعمل المكيف لا يعمل تلفزيون التلفزيون معطل التلفزيون متعطل توفا نيميخاريفا هذا لا يعجبني هذا لا يعجبني Твърде, скъпо е за мен. Аль сааро жиддан, алей. Аль саар жиддан. Имате ли нещо по-ефтино? Айдакум ма хуа архас? хуа архас? Има ли тук наблизо младежка туристическа спалня? هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ Premièrement, tu connais هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ Premièrement, tu connais هل يوجد مطعم؟ من هنا؟ هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟